இது يا ايها الناس ان سوء ان وعد الله حق قوم فلاترو انكم ملحاءت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 فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علي وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَٰهُ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَدْ أَمِنَتْكُمُ ٱلْأَرْضُ أَمْنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مَّعْدُودٍ ۖ فَمَن يَكْفُرْ مِنَ ٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا بَعِيدًا كَذَالِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يظهر ஊலமியோம் மீன்பத்தியலு அவுமீ மின் ஊல தெ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِهُ وَمَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ أَسْرَ